117. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث وَلَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 118. فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه 117. وقلنا بَعْضُكُمْ بعضكم لبعض وَلَكُمْ فِي ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى آدَمُ 119. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه 110. إنه هو التواب الرحيم 111.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 113. هم فيها خالدون